وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي روايه ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنه وان الكذب فجور وان الفجور يهدي الى النار